Inni misi hajajš hajati Sadajihom, loo hačiolik Ano razabi, wa jansu kati Sadajihom, lulik Inni misi hajajš hajati تذكر ان الجراح بعدك قليلة ولا بعضك عن نهاية الجراح تعذبتني ألف ليلة بس مش عايز أبعين بقية منك جوا مني حاجات كتيرة مهما ليل البعد ليل كل ما اسمع عنك انت اي سيرة ببكي على حظ القليل سديهم لو قالوا لي اني مش عايش ti kom te vabhabo vo me In ni mi šaajjiš haeti Sed de ni umlev Hagulik ao je zebivancuketti I quero give them the experiences